إ ن يتبعون إ ل ا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ام للانسان ما تمنى فلله ا ل آ خ ر ه والاولى وكم من موسوعه ا ت م ش ي ئ ا إ ل ا م ن بعد أن يأذن ا ل ل ه ل م س ي ش ا ا ء ويرضى إن ل ذ ي ن ل ا ي ؤ م ن و ن ب الاسلاميه آ خ ر ة ل م و ك ه ت س م ي ة ا ل أ ن ث ى وما لهم به من علم إن يتبعون إ ل ا الظن و إ ن الظن لا يغني من الحق شيئا